ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من من رسول إلا من يرتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهير سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب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 وعذابنا لي من يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا